الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ضمن دروس التفسير في سوره النساء يقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يقول الله عز وجل تلك حدود الله الإشارة إلى ماذا قيل ما سبق من أول الصورة من أحكام اليتامى وما يتعلق في أمال اليتامى والمواريث وغيرها وقيل ان الاشاره الى احوال المواريث هؤلاء ماذا قالوا قالوا انه اقرب لانه اقرب مذكور نعم تلك حدود الله جمع حد والحد الشيء الفاصل بين شيئين فهذه الاوامر والنواهي سميت حدود لأن الإنسان لا يجوز أن يتجاوزها طيب. تلك حدود الله يوصوت بس تلك حدود الله حدود الله تنقسم إلى قسمين حدود واجبات وحدود محرمات الحدود الواجبات ما أوجبه الله على عباده و الحدود المحرمات ما نهى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى كشرب الخمر وقتل النفس وغيره. فإذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها حدود أوامل. وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها حدود نواهي. فلا تقربوها حدود نواهي. نعم. تلك حدود الله. سبق من أحكام المواريث حدود حدود الله على السوجة نعم أوامر فلا تعتدوها تأتي الزوجة وتوصي لزوجها بأكثر من الثلث يجوز ما يجوز لماذا الثلث لا وصية عفوا لا وصية لوارث لا وصية لوارث فهذا اعتداء وفي الواقع يكون الزوج أخذ أكثر من نصيبه الذي حدده الشرع أو الأب يوصي لأحد أبنائه ولو بريال لأن الوصية لوارث لا يجوز أو يوصي لأجنبي بأكثر من الثلاث تلك حدود الله قال العلماء أطلق عليها حدود من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها فهي حدود لا يتجاوز ينتبه لها حدود الله تطبق كما أمر الله فهو العليم الحكيم كامل العلم كامل الحكيم حينما أعطى الزوج مثلا النصف عند عدم الفرع الوارث وعطى الزوج الربع عند وجود الفرع الوارث وعطى الزوجة الربع عند وجود الفرع الوارث وأعطى الزوج أو الزوجة الثمن مع وجود الفرع الوارث فإن هذا التحديد وهذا التقدير ناتج عن علم وعن حكمة تلك حدود الله ينبغي على الإنسان أن يهتم بحدود الله وأن يراعي حدود الله, حدود الله فإن كان نهيا فلا يقربه أو لا يفعله آه. لا يقربه. لا يقربه، لا يفعله. لا يقربه، لا. لا يقربه. لأن عدم القربان يشمل عدم الفعل وعدم قربان أي وسيلة تؤدي إلى ذلك. سبقت لنا وإذا قال الله عز وجل ولا تقرب الزنا ما معنى ذلك؟ أي لا تقرب الزنا، لا تفعله، ولا تقرب أي وسيلة تؤدي إلى الزنا. ولذلك ذكرنا من تعظيم الله عز وجل الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن قربانها أي عن كل وسيلة تؤدي هذا المحرم ذكر ذلك ابن القيم في أول الوابر الصيب في تعظيم القلب كيف تعظيم الله عز وجل فمن علامات تعظيم الله عز وجل عدم قربان عدم قربان المحرمات وقلنا عدم قربان المحرمات أي وسيلة هذا من تعظيم الله وإذا اذا رأيت الرجل يخاف من هذا السبب أن يقوده إلى حرام تجد يبتعد عنه هذا من تعظيم القلب وإذا رأيت الرجل لا يبالي فاعرف أن هذا من قلة تعظيم الله عز وجل نعم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله إلى آخره ومن يطع الله ورسوله الطاعة فعل الأمر ترك وإجابا فإن كانت في الواجبات ألت بها. وإن كان في المحرمات بتركها بتركها من يطع الله ورسوله في احكام المواريث او عام عام ومن ضمن ذلك في احكام المواريث في احكام المواريث فلم يزد بعض الورثه ولم ينقص بعضا بحيله ووسيله بل تركهم على حكم الله وفريضته سبحانه وتعالى طيب ومن يطع الله ورسوله المراد بالرسول عند انزال القران محمد صلى الله عليه وسلم نعم الرسول لانه لا رسول بعده اما الرسول في وقت انزال الكتب السابقه فالمراد به الرسول في ذلك في ذلك الزمان في ذلك الزمان طيب ومن يطع الله ورسوله طيب عطف اسم الرسول او وصفه على اسمه بالواو لأن طاعة الرسول طاعة لله قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله نعم يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار سبق شرحها مرارا لكن لا بأس من الإعادة يدخله جنات جنات. هذا جزاؤه من يطع الله ورسوله الجزاء تكون له تلك الجنة النعيم العظيم جنات جمع جنة والجنة في الاصطلاح هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بسر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وصف الجنة يعني معلوم لا يخفى لعله يأتي إن شاء الله ونتكلم عليه إذا جاءت مناسبة طيب أما في لغة العرب فهو البستان وسمي البستان جنة لأنه يجن من بداخله وجاء إطلاق الجنة على البستان في موضعين قال الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وقال الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أي البستار طيب وقوله يدخله جنات أحيانا تأتي جمع وأحيانا مفرد إن كانت بالأفراد فالمراد الجنس جنس الجنات وإن كانت بالجمع فالمراد أن الجنة أنواع الجنات أنواع قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى ومن دونهما جنتان وقال صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما تجري من تحتها الأنهار الله أكبر دائما يذكر الله عز وجل هذا, هذا النعيم العظيم في الجنة تجري من تحتها الأنهار قال ابن الجوزي أي من تحت شجرها لا من تحت أرضها قال ابن عشور وأكمل محاسن الجنات جريال المياه في خلالها وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر لأن في الماء طبيعة الحياة ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا تجري من تحتها الأنهار في دليل على أن في الجنة أنهار يقول ابن القيم وفي هذا دليل على وجود الأنهار فيها ثانيا أنها جارية لواقفة ثالثا أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتين كما هو المعهود في أنهار الدنيا وهذه الأنهار كما تعلمون جاء تسميتها في سورة القتال قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ابن القيم رحمه الله يقول فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا فآفة الماء أن يأسن ويجن من طول مكثه. في الجنة ماء غير آسن وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وان يصير قارصا وآفة الخمر كراهه مذاقها المنافي لللذه شربها اما في الخمر في الخمر الاخره ابدا من خمر لذة للشاربين وآفة العسل عدم تصفيته وقال في الجنه وانهار من عسل مصفى طيب وهذه الانهار تجري من غير اخدود سبحان الله قال ابن القيم النونيه أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من نعيم الجنة الأنهار طيب خالدين فيها أي مقيمين فيها إقامة أبدية لا تزول ولا تتحول بل ولا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها خالدين فيها قال النسفي رحمه الله الخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع وقال ابن الجوزي قال ابن عشور في قوله تعالى في آية أخرى وهم فيها خالدون احتراز من توهم الانقطاع بما تعود من انقطاع اللذات في الدنيا لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه فلذلك دائما اذا ذكر وصف الجنه يذكر ماذا الخلود لان كما قلنا مرارا وتكرارا ان اي نعمه بعدها موت لا تسمى نعمه وهذا هو الذي جعل الناس يزهدون في الدنيا ويحتقرون الدنيا ويجعلونها زادا للاخره لان بعدها موت هو معروف اي نعمه بعدها موت تعتبر نعمه ناقصه ونعيم ناقص اما في الجنه فدائما يذكر الله عز وجل الخلود فيها لان اكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات ان يعلم أنها صاحبها انه زائل عنها وانها زائله عنه فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم بل, بل غم حينما يرى القصر وحينما يرى النعيم فيتذكر أنه زي يزول او هي تزول هذا يصبح في هم وغم واذا تلاحظها للدنيا يحرصون على الكراسي ويحرصون على المناصب لانه يعلم اذا ذهبت ذهبت قيمتهم نعم ولذلك جاء في الحديث عند الترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا ذكر هذه من الذات لماذا وأيضا في موضوعنا وأيضا يزهد في الدنيا انظر قال اكثروا من ذكر هذه من اللذات النفس ضعيفة الناس كله المجتمع كله يتكلم في الدنيا والاقبال على الدنيا والدنيا هي الاساس وغير ذلك من الامور فحينما يكثر الانسان من ذكر الموت ومن ذكر هذه من اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط على ناسي ذاك يركبه يزهد في الدنيا وإذا زهد ارتاح واطمئن لأن كل أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام خير ليس معنى أن تذكر الموت أنك تعيش في تعاس هذا غير صحيح أسعد الناس دقق وانظر تجد أسعد الناس أكثرهم ذكرى للموت لا يحسد ولا يحسد ليش الناس عاشوا في هموم وغموم يحسد فلان ويرى فلان أغنى منه ويرى فلان أحسن منه قصرا وأحسن منه مال ف يعيش تعيسا لو ذكر الموت واحتقر الدنيا تجده أسعد الناس أبدا لا يحقد ولا يحمل في قلبي غلا ولا ينظر للدنيا أبدا فتجده في سعادة أعظم الناس سعادة من جعل الموت أماما عينيه، هذا أعظم الناس فانظر الناس حينما فتحت عليهم الدنيا وأصبح كلهم يفكر في الدنيا في هموم لا هم عاشوا في الدنيا ولا خططوا وعاشوا للآخرة واستعدوا للآخرة ولذلك قال أكثروا ذكر هذا من لذاته نعم يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وفي هذه الآية أن من يطع الله ورسوله له الجنة وقد جاءت الفضائل فضائل, فضائل طاعة الله ورسوله أولا سبب للرحمة قال الله تعالى وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله هذا واحد من فضائل طاعة الله وطاعة الرسول ثانيا مع الذين أنعم الله عليهم قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثالثا سبب للحياة الحقيقية من يعطينا الدليل سورة الأنفال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أي بالطاعة استجيبوا لله والرسول بالطاعة بفعل أوامره وترك نواهه فالحياة الحقيقية ليست بالأكل وليست بالشرب وإنما الحياة الحقيقية بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا ذكر بعض العلماء أنها بالجهاد لما يحييكم لأنها بالجهاد بها فيها حياة رابعا سبب للهداية قال تعالى وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا أخذنا قاعدة في التفسير من يعرفها وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا قاعدة تمر معنا في بعض الـ الـ نعم يزيد الشيء بزيادته نعم الشيء إذا علق على وصف يزيد بزيادته وينقصه فهنا قال إن تطيعوه تهتدوا على قدر طاعتك وكلما كثرت طاعته زادت الهداية وإذا كلمة سئل الإمام أحمد وهذه فائدة خارج الموضوع سألوه أن قال أطلب العلم عند فلان قالوا يا إمام يعني أو يعني في معنى الكلام يعني أن علمه ليس ذلك العلم ليس بكثير قال رجل صالح يرجى أن يوفق للصواب إمام الإمام إحمد ما صار إمام أهل السنة من فراب قال رجل صالح يرجى أن يوفق للصواب هذا العلم هذا العلم فقفقه هذا العلم رجل صالح يرجى أن يوفق للصواب يا أيها الذين آمنوا أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم رجل صالح الله. الإمام أحمد رحمه الله كلكم تعرفون أنه حينما قيل له من نطلب العلم بعدك عنده فلان قالوا فلان يا يشتمك يقع فيك قال رجل ابتلي فينا ذك رفعه الله قالوا يا إمام هذا يتكلم فيك قال ما له علاقة هذا دين رجل ابتلي فينا نعم طيب أيضا من علامات الإيمان قال الله تعالى يسألونك عن الأمفال قل الأمفال لله والرسول مجهول لو تأخر بيت شوية قل الأمفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سادسا سبب لدخول الجنة كما في هذه الآية طيب يدخله جنات تجري من تحتها الأنهاض لا بأس وإن كان سبق معنا نذكر بعض أسباب دخول الجنة لأن هذه مناسبتها أولا المحافظة على صلاة العصر والفجر الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه أيضا التلفظ بالشهادتين نطقا وعملا جاء في حديث إتبان في الصحيحين أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة متفق عليه وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبي هريرة يا أبا هريرة اذهب بنا علي هاتين فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقلا بها قلبه فبشره في الجنة متفق عليه ومنها إحصاء أسماء الله فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين أسمى إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وعند العلماء من أحصاها أي حفظها وطبقها وعمل بما فيها نعم ومنها قراءة آية الكرسي بعد الفريضة قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت قد ذكر ابن القيم في زاد المعد عن شيخه ابن تيمية أنه يقول ما تركته وعقيب بعد كل صلاة ومن ذلك الذكر بعد الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء ومن ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ومن ذلك سؤال الجنة فقد جاء في حديث أنس عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة أما الحديث المشهور في أدعيت أو في أذكار الصباح والمساء أن من سأل الله سبع مرات الحديث هذا الحديث ضعيف ولا يصح هذا الحديث ضعيف ولا يصح وإنما الذي يصح هذا الحديث من غير التحديد كما وهذه خارج الموضوع لكن فائدة كما في قوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا جاء في الصحيحين عشر ومية من غير تحديد في صباح ومساء أبدا في الصحيحين ما في تحديد صباح ومساء حديث أبي أيوب عشر مرات من قال لا إله إلا الله إلى آخرة وحديث أبي أيوب من قال لا إله إلا الله إلى آخرة مئة مرة كانت حزنة له من الشيطان إلى آخرة ما فيها تحديد في الصباح والمساء هذه جاءت بريواي عند الإمام أحمد في الصباح الله أعلم بصحتها في الصحيحين ما فيه وإنما مطلقة ومن ذلك طلب العلم ابتغاء مرضات الله جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمش به علما سهل الله بها طريقا للجنة وكثير يعني مثل سن الرواتب من عبد من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة عاش تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهناك كتيب اسمه موجبات الجنة كتاب رائع كتيب رائع ذكر جميع موجبات الجنة كتيب رائع جميل اسمه موجبات الجنة هذا كتيب قديم لكن ربما يوجد يعني في الرياض أو القسيم طيب وذلك الفوز العظيم وذلك ما سبق من نعيم الجنة الفوز العظيم الفوز الربح فاز فلان ربح ولا شك أن هذا أعظم الفوز خلود دائم رؤية الله عز وجل أنواع النعيم كما قلت سيأتينا إن شاء الله في الصورة بعض نعيم الجنة وسنخصص لها درس أو درسين نتكلم عن وصف الجنة بالتفصيل في موضعها بإذن الله طيب قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ثم قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله المعصية مخالفة الأمر والوقوع في المعصية فمثلا فمثلا من يشرب الخمر معصية طيب. من يترك الصلاة معصية لأن المعصية ترك الأمر أو فعل أو فعل المعصية ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يتجاوز حدود الله عز وجل المراد في الحدود هنا ذكرنا قبل قليل ان الحدود أوامر ومنهيات المراد بالحدود أوامر الله يوصي لوارث يقول أعطوا ابني فلان لأنه كان باربي وكان يعني يساعدني أعطوه من الألف ألف ريال حرام وغير حرام حرام يعني لوصية لوارث إلى آخرين ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها هل هذا في الكافر أو غيره؟ نقول إن كان في الكافر فالمراد الخلود الأبدي، وإن كان في المسلم العاصي فهو الخلود يقول خالدا فيها هو يقول خالدا فيها المكث الطويل لأن الخلود يطلق ويراد به المكث الطويل قال الله تعالى ومن يقت المؤمنا متعمدا فجزأه جهنم خالدا فيها معناها على قول أهل السنة والجماعة خالدا فيها المكث الطويل طيب لماذا نقول المكث أبدي لأن من عقائد أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد لا يخلد في النار طيب فالمراد خالدين فيها الأبد الدائم كافر كافر إن عمله عملا كفريا ومات وهو كافر أما إذا كان عمله عملا لا يصل إلى الكفر فالمراد الخلود الطويل خالدين فيها خالدا فيها وقد ذكر الله عز وجل أبدية النار في ثلاث مواضع، أما في الجنة فكثير أن أهل النار مخلدون فيها أهل النار أصحابها من أصحابها؟ المنازمين لها الكفار الكفار قال الله تعالى في سورة النساء ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وفي سورة الأحزاب قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا الآية قال فيها خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وله عذاب مهين أي ولهذا الذي يعص الله ورسوله عذاب يهينه لأنه فرط ولم يقم بحق الله عز وجل فيهان لأنه استهان بربه الجزاء من جنس العمل يقول ابن كثير لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ولهذا يجزيه بالإهانة في العذاب الأليم والمقيم انتهى وتفسير ابن كثير أعظم تفسير حتى أثنى عليه العلماء وكتب الله له القبول فذهب يمينا ويسارا وذهب في أقاص الأرض ولنرى ذلك إلا بسبب إخلاصه يقول ابن كثير لكونه غير حكم الله وضاد الله في حكمه وغالبا هذا يدل على عدم الرضا فكان عقوبة الله إهانة لهم وله عذاب مهين جسدي ونفسي بل إن النفس يكون أعظم وأشد ولا سيأتينا إن شاء الله في الصورة بعض وصافها النار. نتكلم عن صفة النار بإمن الله من فوائد هذه الآيات أولا أن لله حدودا يجب معرفتها والأمل بمقتضاها وهذا من فضل طلب العلم يعرف حدود الله وهذا حرام وهذا حلال جاء في حديث ضعيف حديث ضعيف أن الإنسان يعبد الله ستين سنة فيجور ويضر في المعصي فيدخل النار أعطوا ابني كذا أو يعني يضار في ال في الوصية وإن كان حديث فيه ضعف لكن هو حرام المضارر في الوصية أو التغيير في قضايا الإرث حرام والمفاضد الآية وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وفيها أن طاعة الله وطاعة الرسول سبب لدخول الجنة وفيها أن المواريث من حدود الله فلا يأتي إنسان ويقول لماذا للذكر مثله حضر أنثى وقد بيننا في دروس الأسبوع الماضي الحكمة من ذلك ومنها إثبات الجزاء يوم القيامة وفيها عظم نعيم الجنة ودوام نعيم الجنة وأن دخول الجنة من أعظم الفوز وفيها أن معصية الله سبب لدخول النار دخلت النار امرأة في حرة وفيها التحذير من تهدي حدود الله وفيها إثبات النار وفيها أن عذاب النار فيه الإهالة وابل نسأل الله عز وجل أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ونسأل الله أن يوفقنا ويسل لنا تفسير القرآن كاملا باذن الله تعالى الله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد